أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا قالوا يا أبا نمنع من الكين فارسل معنا فارسل معنا أخانا نقتل وإنا, وإنا لَهُ له قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين